فاستفتهمهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازمة بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَيْذَا مِكْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاهُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمُ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ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 تَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَغَوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ 119. ويقولون إما لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 110. بل جاء بالحق وصدق المرسلين 111. إنكم لذائق العذاب الأمين 112. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 113.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 وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينٌ قَالَ أَلْ أَنْتُمْ مُطْطَلِعُونَ فَاتْطَلْعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَهِينَ قَالَكَ اللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرُدِينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لكنت مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إلا موتتنا الأولى وما نَحْنُ بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقون إنا جعلناها خدنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا يأكلون منها فمالعون منها البطوم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنما رجعهم لإلى الجحيم لا تَرِهِمْ يهرعون ولقد غلّق قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيب ونجيناه أهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسين إنه من عبادنا المؤمنين ثم غرقنا الآخرين وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَأَبْرَرُهُمْ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَهَٰذِهِ الْعِجْلَ تَنُدُّونَ اللَّهَ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَارَادَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَكُونُونَ مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْرُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ مع السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانغر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله مِنَ الصادرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقك الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظمين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَاسِحٌ مُحْسِنٌ وَغَالِبٌ لِنَفْسِهِ مُبِين وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُم فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمُ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 إِذْنَ دَيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَنَوْنَا إِلَى الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ إِذَا فَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَقَامَ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَأَمَ فَكَانَ مِنَ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 فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من نفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف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 124. ما أنتم عليه بفاتهين 125. إلا من هو صال الجحيم 126. وما منا إلا له مقام معلوم 127. وإنا لنحن الصافون 128. وإنا لنحن وإن كانوا لا لو أن عندنا ذكرا